بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عيسي قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 الرحيم والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم وما انك عليهم بوكيل وكذلك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 ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الألعام أزواجا يزرأكم فيه ليس كمثله شيء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 وَالصَّابِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدِّينَ ۚ أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فيه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 وَمَا دِمَا جَاءَ أَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُشَنَّنَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ ۠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 في الله من برد ما استجيب له حجتهم باحضة عند ربهم وعليهم ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق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 بهم. ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه اجرا إلا المودة في القربى وَبَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنَّ إلا هو يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحب الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون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 ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الديح فيضلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبخهم بما كسبوا ويأفوا عن كذب، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، فما أوديتم الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعملوا ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهُم ينفرون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 إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق ألا لهم عذاب أليم ولما صدر وغفر إن ذلك لمن عزم الور ومي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 لا مرد له من الله ما لكم من مهجئ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاء وَإِنَّ إِذَا أَغْرَقَنَ الْإِنْسَانُ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ جفور لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء انا سواء لمن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 hijaban aw yursila rasulan fiyuhya bi'iznihi ma yasha innahu 'aliyun hakim